ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى بِمَا تُشْرِكَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 تَبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أثقال قَالِهِمْ وَلَنْ يُسْأَلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ قُفان وهم ظالمون، فأنجناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله و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 من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من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 والنبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجسة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاداً وثموداً وقد تبين لكم من مساكنهم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 يَرَوْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم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 ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها الناس وما يعقله إلا العلمون. قلَّقَ اللَّهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَنْكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قُتِلُ وحيا إليك من الكتاب وأنقِ الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.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 إلى إلينا ونزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.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 ولولا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينه وَهُمْ وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن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 إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 وَإِنَّ الدار الْآخِرَةَ لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له دِين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِقُونَ لِيَكُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَيَعْلَمُونَ